الباب الخمسون ومئتان باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد جيد وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة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 اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم وعن طارق بن اشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني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 وفي رواية وفي بيتي وروية ظلما كثيرا وروية كبيرا بالثاء المثلثه وبالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء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 أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل رواه مسلم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 ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الشيخ الألباني رحمه الله إن فيه انقطاعا وضعفا وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سل الله العافية فمكث أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله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 والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الألباني رحمه الله في سنده عبد الله بن ربيعة الدمشقي وهو مجهول وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضو بياذ الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. الضو بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة معناه إلزموا هذه الدعوة واكثروا منها. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول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 حديث صحيح على شرط مسلم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله